خلق الله الجنة وجعلها دارا لأوليائه ومقرا لأصفيائه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ورغب فيها ودعا إليها وسماها دار السلام دار لا ينفد نعيمها ولا يبيد دار لا ينفع لا ينفد نعيمها ولا يبيد دار فيها من كل خير مزيد قد تشوقت لطالبيها وتزيّنت لمريديها ونطقت أدلة الكتاب والسنة بوصف ما فيها فيا سعادة ساكنيها ويا فوز وال فيها فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر متفق عليه دار أشرق بهاؤها وطاب فناؤها وعظم بناؤها بناؤها لبنة ذهب ولبنة فضة وملاتها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وأول من يقرع باب الجنة وأول من يقرع باب الجنة هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له الخازن فيقول له الخازن من أنت فيقول محمد فيقول أميرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد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 لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يطفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة لاختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء في عرض سبعة أذرع يسبحون الله بكرة وعشياً يدخل أهل الجنة جنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين قد أشرق على وجوههم السناء والضياء والجمال والبهاء تعرف في وجوههم نظرة النعيم ينادون إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولهم فيها من كل الثمرات ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدى سواره لطمس, لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وأعظم الأنهار وأحلاها وأحسنها نهر الكوثر جعله الله مكرمة لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وتربته مسكة ذفرة وحصباؤه اللؤلؤ ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل آنيته كعدد النجوم ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الموقف عرضه مثل طوله ما بين ناحيتيه مسيرة شهر أو كما بين صنعاء والمدينة يشخب فيه ميزابان من الجنة يرده أهل الإيمان من شرب منه لم يضمأ بعده أبدا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 فيقول, ذلك فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب وما أعلاهم منزله فيقول الله فيهم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر وإن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعها وإن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنين فلا يرى بعضهم بعضا ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها وما في الجنة أعزب وإن الله عز وجل يقول لأهل الجنة وإن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا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 كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عبد وينادي مناد وينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثق الموازننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا حب إليهم من النظر إليه الله أكبر الله أكبر أنعم عليهم وأفاد وأعطاهم مناهم وزاد جعلن الله وإياكم من أهل السعادة ورزقنا الحسن وزيادة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا يوافي نعما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلاماً دائمين ممتدين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين أيها المسلمون تلك بعض أوصاف الجنة ونعيمها فكيف يفرط في هذا النعيم مفرط لأجل دنيا دنية قد أفد منها الترحل وأزف عنها التزيل ولم يبق منها إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات غبر وأرسال فتن وتتابع زعازع وتفريط خلف وقلة أعوان وقلة أعوان في عيش مشوب بالنغص ممزوج بالغصص فالحذر الحذر يا عباد الله فالموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى وراءكم. ورب جراحة قتلت ورب عثرة أهلكت ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله, إن سلعة الله الجنة وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شبيع الوراق الرار فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد وظلّ اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا مع بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين Allahumma izz al والمسلمين wa al-Muslimin, Allahumma izz al-Islam wa al الشرك Allahumma izz al-Islam wa al العالمين wa din al في wa al-Mushrikin wa في al اللهم al ya Rabbi اللهم Allahumma nusra hna na يا al اللهم عجل بفرجهم ونصرهم يا سميع الدعاء اللهم عجل بنصرهم وفرجهم يا سميع الدعاء اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورفعها وعزها واستقرارها اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم منع على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرفاء والاستقرار والوحدة يا كريم يا رب العالمين اللهم اكفهم شر الأشرار اللهم اكفهم شر الاشرار وكيد الفجار يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اشفي مروانا وعافي مبتلانا وارحم موتنا واكف اسرانا واصبرنا على من عادانا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين رباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون